إن الملك بعثني وأقام بمكانه حتى أتيه ببيان هذا الصوت فانفق الأسد قوله فأذن له في الذهاب نحو الصوت فانطلق دنة إلى المكان الذي فيه شطربة فلما فصل دنة من عند الأسد فكر الأسد في أماه ومدم على إرسال دنة حيث أرسله فصل أي خرج وقال في نفسه معصدت في اكتمام دنة وإطلعني على سري وقد كان ببابي مطروحا فان الرجل الذي يحضر باب الملك اذا كان قد اصيل تفوته من غير درم كان منه او كان مضغيا عليه عند السلطان او كان عنده معروفا بالشراء والحرص او كان قد اصابه ضر وضيق فلم ينعش أو كان قد اكترم جرما تهو يخاف العقوبة منه او كان يردو شيئا يضر الملك له منه نفع أو يخاف في شيء مما ينفعه ضررا أو كان لعدو الملك سما ولسنه حرما فليس السلطان بحقيقة أن يعجل بالاسترسال إلى هؤلاء والثقة بهم والاعتمال لهم وإن دمت ذاهية أديد وقد كان بذاب مطروحا مدفوا ولعله قد احتمل علي بذلك ضرما ولعل ذلك يحمله على خيانتي ويعانة عدوي ومقصتي عنده فلعله أن يصابف صاحب الصوت أقوى سلطانا مني فيرغب به عني ويميل معه علي ثم قام من مكانه فنشى غير بعيد فبصر بدمرة مقبل النحوة فضبت نفسه بذلك ورجع إلى مكانه ودخل دمة علي فقال له الأسد ماذا سمعت وماذا رأيت قال فأنت ثورا وهو صاحب الهوار والصوت الذي سمعته. قال فما قوته قال لا شوكة له وقد نوت منه وحاورته محاورة الأكفاء فلم يستطع لي شيئا قال الأكفاء لا يغرنك ذلك من ولا يصورن عند أمره فإن الريحة الشديدة لا تعبأ بضعيف الحشيش لكنها تحطم طوال النخل وعظيم الشجر قال دمه لا أيها الملك منه شيئا ولا يقبرن عليك أمره فأنا هاتيك به فأجعله لك عبدا سامعا مطيعا قال الأسد دونك وما بدأ لك فانطلق دنة إلى الثور فقال له غير آئب ولا مقترس إن الأسد أرسلني إليك لآتيه بك وأمرني إن أنت عجلت إليه ضائعا أن أؤمنك على ما سلف من ذنبك في التأخر عنه وتركك لقاء وإن أنت تأخرت عنه وأحجمت أن معجل الرجعة إليه فأخبر قال له شطربا ومن هو هذا الأسد الذي أرسلك إليه وأين هو وما حاله قال دمه هو ملك السباع وهو بمكان كذا وكذا ومعه جند كثير من جنته فروئب شطرب من ذكر الأسد والسباع وقال إن أنت جعلت لي الأمان على نفتي أقبلت معك إليه فأعطل دمته من الأمان ما وثقته ثم أقبل الثور ومعه دمه حتى دخل على الأسد فأحسن إلى الثور وقربه وقال له ما هذه البلاد وما أقدمكها فقص عليه قصة فقال له الأسد اصحبني والذمني فإني مكرم فدع له الثور وأثنى عليه فبين الأسد قربه وأكرمه وأنس به وأتمنه على أسراره وشوره في أمره ولن تزده الأيام إلا عجبا ده ورغبة فيه وتقريبا له حتى صار أخص أصحابه عنده منزلة فلما رأى دمنات أن الثورة قد اختص بالأسد دونه ودون أصحابه وأنه قد صار صاحب رأيه وخلواته ولهوي حسده حسدا عظيما وبلغ منه غيبه كل مكان فشك ذلك إلى الأخي كميل وقال له فلا تعجب يا أخي من عجد رأيي وصنعي بنفسي ونظر فيما ينفع الأسد وأغفلت نفع نفسي حتى جلبت إلى الأسد ثورا غلبا على منزلتي قال كليلة قد أصابك ما أصاب الناس قال دمه وكيف كان ذلك قال كليلة لعم الناس ناسكا أصاب من بعض الملوك كسوة فاخرة فبصر به سارق فطمع في التياب الناس الناسك وقال له إني أريد أن أصحابك فأتعلم منك وأخذ عنك فأذن له الناسك في صحبته فصاحبه متشبها به ورفق له في خدمته حتى إذا ضفر به أخذ تلك الثيابة فذهب بها فلما فقد الناسك ثيابة علم أن صاحبه قد أخذه فتوجه في طلبه نحو مدينة من المدن فمر في طريقه بوعلين يا حتى سالت دماغه فجاء سعلب يلغ في تلك الدماء أي يشرب بلسانه كالكلب فبينما هو في ولوغه في تلك الدماء إذ أقبل عليه الوعنان بنضاحهما فقتله ومضى الناسك حتى دخل تلك المدينة فلم يجد فيها اقترا إلا بيت امرأة فنزل بها وافتضافها وكان للمرأة جارية تؤاجرها وكانت الجارية قد علقت رجلا تريد أن تتخذه بعلا لها وقد أضر ذلك بمولاتها فاحتلت لقبلي في تلك الليلة التي اصطف بها الناس ثم إن الرجل وافى فأسقطه من الخمرة حتى سكر ونام ونامت الجارية إلى جانبه، فلما استقل نوما عبدت لسم كانت قد أعدته في قصبة لتنفخه في دبر الرجل فلما أراد ذلك بدرت من دبر الرجل ريح فعكست السم إلى حلق المرأة فوقعت ميتة وكل ذلك بعين الناسك وسمع فلما رأى ذلك خرج سعي منزلا اغير فاستدف برجل اسكاف فأتى به امرأته وقال لها انظري الى هذا الناسك وأكلمي مسواه واقومي بخدمته وقد دعاني بعض اصدقائي للشرب عنده ثم اطلق ذاهبا وكان للمرأة خليل والسفير بينهما امرأة حجام فأصلت امرأة الإسكافي إلى امرأة الحجام فأمرها بالمسير إليها وتعرف خليلها خلو زوجها وقالت إن زوجي قد ذهب ليشرب عند بعض أصدقائه ولن يعود إلا سكران فقل له يسرع القرة ثم إن خليل المرأة جاء فقاعد على الباب ينفذريا وجاء الإسكاف سكران فرأى الرجل واركبته ودخل معبضا إلى امرأته فأوجعها ضربا ثم أوثقها في أسطوانة في المنزل وذهب فنام لا يعقل وجاءت امرأة الحجامي تعلمها أن الرجل قد أطال الجنود ماذا تأمرين فقالت لها إن شئت لي إليه وحليتين وربطتك مكاني حتى أنطلق إلى شليلي وأعجل العود. فأجابتها امرأة الحجام إلى ذلك وحلتها وانطلقت إلى خليلها وأوثقت ينسها مكانها فصيقظ الإسكاف قبل أن تعود زوجته فناداها باسمها فلم تجبهم امرأة الحجام وخافت من الفضيحة أن ينكر صوتها ثم دعاها ثانية فلم تجب فامتلأ غيظا وحنقا وقام نحوها بالشفرة فجدع أنسها وقال خدي هذا فأكشفي به صديق وهو لا يشك في أنهم رأتوا فوجئت امرأة الإسكاف برأة صنع زوجها بامرأة الحجام فتأهت ذلك وأكبرت وحلتها فانطلقت إلى منزلها متوعة الأم وكل ذلك بعين الناس وسمع ثم إن امرأة الإسكاف جعلت تبتهد وتدعو على زوجها الذي ظلمها ثم رفعت صوتها ونادت زوجها أيها الفاجر الظالم قم كيف صنعك بي وصنع الله بي كيف رحمني ورد عندي صحيحا كما كان فقد اوقد النصباح ونظر فإذا أنف زوجته صحيح فاستغفر إليها وتاب من زند واستغفر إلى رد وعن مرأة الحجام فإنها لما وصلت إلى منزلها تفكرت في طلب العذر عند دوجها وأهلها في جدع أنفها ورفع الالتباس فلما كان عند الصحر استيقظ الحدر فقال لامرأته هات متاعي كلا فإن أريد المضي إلى بعض الأشراف فأفته بالموسى فقال لها هات الآلة جميعها فلم تأتهي إلا بالموسى فرض حين أقالت التكرار ورمىها به فألقت نفثها إلى الأرض ووال ولت وصاحت أنفي أنفي وجلبت حتى جاء أهلها جلبت من الجلبة وهي الصياف وجاء اقرباؤها فرأوها على تلك الحال فاخذ الحدّام فانطلقوا به إلى القاضي فقال له القاضي ما حملت على جده أنف إمرأة فلم تكن له حجة يحدّد بها فأمر به القاضي أن يكبر ثمن فلما قدم للقاضي واف الناسك فتقدم إلى القاضي وقال له أجه الحاكم لا يشتبه ان على هذا الأمر فإن النص ليس هو الذي سرقني. وإن السعلة ليس الوعلان قتلاه وإن البغية ليست ثم قاتلها وإن امرأة الحجان ليس ذوبها جدع عن فهى وإنما نحن فعلنا ذلك بأنفسنا فسأله القاضي عن التفسير فأخبره بالكفة فعمر القاضي بإطلاق الحجان قال دمنا قتلات هذا المثل وهو شبيه بأمري ولعلي ما ضرني أحد سوى نفسي ولكن الحيلة قال كليلة أخبرني عن ربي وما تريد أن تعلم عليه في ذلك قال دينا أن أنا ثلاث اليوم أرجو أن تزداد منثلتي عند الأسد فوق ما كانت عليه ولكن ألتمث أن أعود إلى ما كنت عليه فإن أمورا ثلاثة العقل جدير بالنظر فيها والاحتيال لها بجهده منها النظر فيما مضى من الضر والنفع أن يحترس من الضر الذي أصابه فيما سلف لألا يعود إلى ذلك الضرر ويلتمس النفع الذي مضى ويحتال لمعاودته ومنها النظر فيما هو مقيم فيه من المناشي والمضار والاستيساق مما ينفع والهرب مما يضر ومنها النظر في مستقبل ما يرد من قبل النفع وما يخاف من قبل الضر يستتم ما يرجو ويتوقع ما يخاف بجود وإني لما نظرت في الأمر الذي به أرجو أن تعود منزلتي وما غلفت عليه مما كنت فيه لم أدد حيلة ولا وجها إلا لاحتيال لآكل العشب هذا يريد به الثور حتى أفرق بينه وبين الحياة إنه إن فرق الأسد عادت لمنزلتي ولعل ذلك يكون خيرا للأسد فإن إفراطه في تقريب الثور خليق أن يشينه ويضره في أمره قال سليلة نعرى على الأسد في رأيه في الثور ومكانه منه ومنزلته عنده شينا ولا شرا قال دلنا إنما يؤتى السلطان ويفسد أمره من قبل ستة أشياء الحرمان والفتنة والهوى والزمان والقرق فأما الحرمان فأن يحرم من صالح الأعوان والمصحاء والسافة من أهل الرأي والنجدة والأمانة ويترك التفقد بمن هو ذلك وأما الفتنة فهو تحارب الناس ووقوع الحرب والنزاع بينهم وأما الهوى فالإغرام بالنساء والحديث واللهو والشراب والصيد وما أشبه ذلك وأما الفضادة فهي إفراط الشدة حتى يجمح اللسان بالشتم واليد بالبطش في غير موضع وأما الزمان فهو ما يصيب الناس من السنين من الموتان ونقف الثمرات والغذوات وأشبه ذلك وأما الخرق فإعمال الشدة في موضع اللين واللين في موضع الشدة وإن الأسد قد أغرم بالثور إغراما شديدا هو الذي ذكرت لك أنه خليق أن يشينه ويضره في أمره قال كليلة وكيف تفيق الثور وهو أشد منك وأكرم على الأسد منك وأكثر أعوانا قال بنا لا تنظر إلى الصغر والضعف، فإن الأمور ليست بالضعف ولا القوة ولا الصغر ولا الكبر في القسة فرب صغير ضعيف قد منغ بحيلته ودهائه ورأيه ما يعجز عنه كثير من الأقوياء أولم يبلغك أن غرابا ضعيفا قد احتال لأسود حتى قتله والأسود العظيم من الحياة قال كليلا وكيف كان ذلك قال دينه لعم أن غرابا كان له وك في شجرة على جبل وكان قريبا منه دهر ثوبان أسود فكان الغراب إذا فرخ عمد الأسود إلى فراخه فأكلها فبنغ ذلك من الغراب وأحزنه فشك ذلك إلى صديق له من دناتي آوى وقال له أريد مشعورتك في أمر قد عزمت عليه. قال له وما هو قال الغراب قد عزمت أن أذهب إلى الأسود إذا نام فأمكر عينيه فأفقعهما لعلي أفتريه منه قال له آوى بئس الحيلة أنا لك؟ فالخامس أمرا تصيب فيه بغيتك من الأسود من غير أن تغرر بنفسك وتخاطر بها وإياك أن يكون مثلك العلجوم الذي أراد قتل السرطان فقتل نفسه والعلجوم نوع من الطيور قال وكيف كان ذلك قال ابن أوى زعم أن علجوما عشش في أجمة كثيرة السمك فعاش بها معاش ثم هرم فلن يستطع صيبا فأصابه جوعا وجهد شديد، فجلس حذينا يلبس الحيلة في أمره، فمر به سرطان فرأى حالته وما هو عليه من الكآبة والحزن، فدع منه وقال: إني أرى أيها الطائر هكذا حذينا كئيبا. قال العلوم: فكيف لا أحسن؟ وقد كنت أعيش من فائد ما هنا من السمك، وإني قد رأيت اليوم صيادين قد مر بهذا المكان. فقال أحدهما لصاحبه إنها هنا سمكا كثيرا أفلا نصده أولا أولا فقال الآخر إني قد رأيت في مكان كذا سمكا أكثر من هذا فلنبدأ بذلك فإذا فرغنا منه جئنا إلى هذا فأثنينا وقد علمت أنهما إذا فرغا مما هناك انتهي إلى هذه الأجمة فالصاب ما فيها فإذا كان ذلك فهلاكي ونفاد مدتي فانضلق السرطان من ساعته إلى جماعة السمك فأخبر بنا بذلك فأقبلنا إلى العلجوم فاستشرناه وقلنا له إنا أتيناك لتشير علينا فإن ذا العقل لم يدع مشاورة عدوه على العلجوم أما مكابرة الصيادين فلا طاقة لي بها ولا أعلم حيلة إلا المطير إلى غدير قريب منها هنا فيه سمك ومياه عظيمة وقصب فإن استضعتنا الانتقال إليه كان فيه كن وخصب وخصبكم فكل له لا يمن علينا بذلك غير فجعل العلجوم يحمل في كل يوم سمكتين حتى ينتهي بهما إلى بعض التلال فيأكلهما حتى إذا كان ذات يوم جاء لأخل السمكتين فجاء السرطان فقال له ايضا قد اشفقت من مكاني هذا واتوحشت منه فذهبي الى ذلك الغدير فاحتمله وطار حتى اذا بنى من التل الذي كان يأكل السمك فيه نظر السرطان فرأى عظام السمك مجموعة هناك فعلم ان لألتوم هو صاحبها وانه يريد به مثل ذلك فقال في نفسه اذا لقي الرجل عدوه في المواطن التي يعلم انه فيها هالك سواء قاتل أم لم يقاتل كان حقيقا أن يقاتل عن نفسه كرما وحفاظا ثم هو بكلبتيه على عنق العجوم فعصره فمات وتخلص السرطان إلى جماعة السمك فأخبر بذلك وإنما درس لك هذا المثل لتعلم أن بعض الحيلة مهلكة للمفتان ولكن أدنك على أمر إن أنت قدرت عليه كان فيه ألاك الأسوأ من غير أن تهلك به نفسك وتكون فيه سلامتك. قال الغراب وماذا؟ قال جهوى تنتلق فتبسل في طيرانك لعلك أن تظفر بشيء من حلي نساء فتغففه ولا تزال طائرا واقعا بحيث لا تفوت العيون حتى تأتي جهر الأسود فترمي بالحلي عنده فإذا رأى الناس ذلك أخذوا حليهم كان في تلك الأرض من الوحوش في ساعة الهياء والمرعى شيء كثير إلا أنه لم يكن ينفعها ذلك لخوفها من الأسد فجتمعت وأتت إلى الأسد فقالت له إنك لتصيب منا الدابة بعد الجهد والتعب وقد رأينا لك رأيا فيه صلاح لك وأمن لنا فإن أنت أمنتنا ولم تخفنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك في وقت غدائك فربي الأسد بذلك وصالح الوحوش عليه ووفينا له به ثم إن أرمدا أصابتها القرى وصلت غداء الأسد فقالت الوحوش إن أنتن رفقت النبي فيما لا يضركن رجوت أن أريحكن من الأسد فقالت الوحوش وما الذي تكلفين من الأمور قالت فأمرنا الذي ينطلق بي إلى الأسد أن يمثلني ريس ما عليه بعض الإبطاء فقلنا لها ذلك لك فضلقت الأرنب متواطئة حتى جاوزت الوقت الذي كان يتغذى فيه الأسر ثم تقدمت إليه وحدها رويدا وقد جاعت عضب وقام مكانه نحوها فقال لها من أين أعملت؟ قالت أنا رسول الوحوش إليك بعثني ومعي أرنب فتبعني أسد في بعض تلك الطريق أخذها مني وقال أنا أولى بهذه الأرض وما فيها من الوحوش فقلت له إن هذا غداء الملك أرسل به الوحوش معي إلي فلا تغصبنك فثبك وشتمك فأقبلت مسرعة لأخبرك فقال الأسد انطلقي معي فأريني موضع هذا الأسد فانطلقت الأنب إلى جب فيه ماء غامر صافٍ فاطلعت فيه وقالت هذا المكان فطلع الأسد فرأى ظله وظل الأرنب في الماء فلم يشك في قولها ووسب لي ليقاتله فغرق في الدب فانقلبت الأرنب إلى الوحوش وأعلمتهن طميعها بالأسد قال كليلة انقدرت على هلاك الثور بشيء ليس فيه مضرة للأسد فشأنك فإن الثورة قد أظهر بي وبك وبغيرنا من الجند وإن أنت لم تقدر على ذلك إلا بها، لكن الأسد فلا تقدم عليه، فإنه غزون مني ونت. ثم لجلك كرّك على الأسد أيام كثيرة، ثم أتاه على خلوة من. فقال له الأسد: ما حبتك عني منذ زمان لم أرَ. على الخير كان انقطاعك. قال دمّه: خيراً فليكن أيها الملك. قال الأسد. ولا حدث امر قال دمنا حدث ما لم يكن الملك يريده ولا احد من جد قال وماذاك قال كلام صبيع قل به قال دمنا انه كلام يكرهه سامعه ولا يججع عليه قائله وانك ايها الملك لذو فضيلة ورأيك يدنك على ان يوجعني ان اقول ما ذكر. وأثق بك أن تعرف نفسي وإيثاري إياك على نفسي وإنه لا يعرض لي أنك غير مصدقي فيما أخبرك هذا ولكن إذا تذكرت وتفكرت أن نفوسنا معاشر الوحوش متعلقة بك لم أجد جدا من أداء الحق الذي يلزمني وإن أنت لم تسألني وخفت أن لا تقبل مني فإنه يقال من كتم سلطان نصيحته والإخوان رأيه فقد خان نفسه قال الأسد فماذا؟ قال لنا حدث للأمير الصدوق عندي أن شطربة خلى برؤوس جندك وقال إني قد خبرت الأسد وبلوت رأيه ومكيدته وقوته، فاستبان لي أن ذلك يؤون منه إلى ضعف وعدل وسيكون لي وله شأن من الشؤون فما بلغني ذلك؟ علمت أن شطربة خوان الغدار وأنك أكرمته الكرامة كلها ودعلته نظير نفسك وهو يظن أنه مثلك وأنك متى ذلت عن مكانك صار له ملكك ولا يدع جهدا إلا بلغه فيه وقد كان يقال إذا عرف الملك من الرجل أنه قد سواه في المنزلة والحال فليفرع فإن لم يفعل به ذلك كان هو المصروع وشطرقة أعلم بالأمور وأبلغ فيها والعاقل هو الذي يحتال للأمر قبل تمامه ووقعه فإنك لا تأمن أن يكون ولا تستدركه فإنه يقال رجال ثلاثة حازم وأحظم من وعادل فأحد الحازمين من إذا نزل به الأمر لم يدهش له ولن يذهب قلبه شعاعا ولم تعي به شيلته ومكيدته التي يرجو بها المخرج منه أجتم من هذا المتقدم ذو العدة الذي يعرف الابتلاء قبل وقوعه يوظمه إعظاما ويحتال له حيلة حتى كأنه قد نزمه فيحتم الداء قبل أن يبتلى به ويبصع الأمر قبل وقوعه وأما العاجز فهو في تردد وتمن وتوان حتى يهلك ومن أنثال ذلك مثل السمكات الثلاث قبل نعم أن غذيرا كان فيه ثلاث سمكات كيسة وأكية منها وعالدة وكان ذلك الغذير بنكوة من الأرض لا يكاد يقربه أحد وبقربه نهر جارب فاتفق أنه جتاز بذلك النهر صيادان فأبصر الغذير فتواعد أن يرجع إليه بشباكهما فيصيب ما فيه من السمك فسمع السمكات قوله فأما أكيسهم فإنها لما سمعت قولهما ارتابت بهما وتخوفت منهما لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من المهر إلى الغذير وأما الكيسة فإنها مكثت مكانها حتى جاء الطيادان فلما رأتهم وعرفت ما يريدان فهدت لتخرج من حيث يدخل الماء فإذا بهما قد سد ذلك المكان فحينئذ قالت فارضت وهذه عاقبة التفريق فكيف الحيلة على هذه الحال وقل ما تنجع حيلة العجلة والإرهاق خير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي ولا يئس عن حال ولا يدع الرأي والجهد ثم إنها تماوت فطفت على وجه الماء منقلبة على ظهرها ثارة وثارة على بطنها. فأخذها الضيادان فوضعها على الأرض بين النهر والغدير فوسبت إلى النهر فنجت وأما العاجزة فننتزل في إقبال وإدبار حتى أفرض قال الأسن قد ذلك ولا أظن الثورة يغشني ولا يرجو إلى الغوائل وكيف يفعل ذلك ولم ير مني سوءا قط ولم أدع خيرا إلا فعلته معه ولا أمنية إلا بلغته إياه قلدنا إن لئيم لا يزالنا في عماضحا حتى يرفع إلى المنزلة التي ليس لها بها أهل فإذا بلغها انتمس ما فوق ولا تيما أهل الخيانة والفضور فإن اللئيم الفاجر لا يخدم السلطان ولا ينفع له إلا من فرع فإذا استرنا وذهبت الهيبة عاد إلى جوهره كذرب الكلب الذي يربط يستقيم فلا يزال مستويا ما دام مربوطا فإذا حل انحنى وتعوج كما كان وأعلم أيها الملك أنه من لم يقبل من صحائه ما يذكر عليه مما ينصحون له لم يحمد رأيه المريض الذي يدع ما يبعث له الطبيب ويعمد إلى ما يشتهي وحق على مؤازر السلطان أن يبارغ في التحضيض له على ما يزيد سلطانه قوة ويزينه والكف عما يبره ويشيره وخير الأعوان والأعوان أقلهم يداهانة في المصيح وخير الأعمال أحمدها عاقبة وخير النساء الموافقة لبعليها وخير السماء ما كان على أفواه الأخيار وخير السلطان ما لم يخالطه بطر وخير الأخلاق أعوانها على الوراء وقد قيل لو أن امرأا تركز النار وافترش الحياة كان أحق أن لا يحنئه النوم والرجل إذا أحس من صاحبه بعداوة يريده بها لا يطمئنه إليه وأعدد المنوك أخذهم بالهوينة وأقلهم نظرا في مستقبل الأمور وأشباؤهم بالفيل الهائد المغتلم الذي لا يتفج إلى شيء فإن أحذنه أمر تهاور ده وإن أضاع الأمور حمل ذلك على قرناء قال الأسد لقد أغلطت في القول وقور ناصح مقبول محمول وإن كان شطربة معاديا لي كما تقول فإنه لا يستطيع لي ضررا وكيف يقدر على ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم بينما هو لي طعام وليس علي منه مخافة ثم ليس إلى الغدر به سبيل بعد الأمان ذري جعلته له وبعد إكرامي له وسماهي عليه وإن غيرت ما كان مني وبدلته فقد سبهت رأيي ودخلت نفسي وغذرت بذمتي قال بما لا يغرنك قومك هو لي طعام وليس علي منه مخاصة فإن شطربة إن لم يستطعك بنفسه احتال لك بانتبار غيره ويقال ان استضافك ضيف ساعة من نهار وأنت لا تعرف أخلاقه فلا تأمنه على نفسك ولا تأمن أن يضرك منه أو بسببه ما أصاب القملة من البرغور قال وكيف كان ذلك؟ قال دمنا زعموا أن قملة لذنت فراش رجل من الأغنياء دهرا فكانت تصيب من دمه وهو نائم لا يشعر وتذب دبيبا رفيقا فمكست كذلك حينا حتى استضافها ليلة من الليالي برغوث فقالت له بيت الليلة عندنا في دم طيب وفراش ليل فأقام الدرغوث عندها حتى إذا آوى الرجل إلى فراشه واسد عليه البرهوج فلدره ندرة ايقظت واثارت النوم عنه فقام الرجل وامر ان يفتش فراشه فنظر فلم يرى الا القملة فاخذت فقصعت وفر البره وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان صاحب الشر لا يسلم من شره احد وان هو ضعف عن ذلك جاء الشر بسببه وان كنت لا تخاف من شطربه فخف غيره من جنده الذين قد حملهم عليك وعلى عداواتك فرقع في مرس الأسن كلام دمنا فقال فمن الذي ترى إذن ولماذا تشير إن الضرط المأكون لا يدال صاحبه منه في ألم وأذى حتى يفارقه والطعام الذي قد عفن في الضرط الراحة في قلبه والعدو المخيف دواء قتله الأسن لقد رفتني أكره مجاورة شطربة إياي وأنا مرسل إليه وذاكر له ما وقع في نفسي منه فبأى مره حيث وحب فكره دنة ذلك وعلم أن الأسد متى كلما شطربة في ذلك وتمع منه جوابا عرف باطل ما أتى هو ذه وطلع على ذبره وكذب ولم يخفى عليه أمر فقال للأسد أنا إرسالك إلى شطربة فلا أراغ لك رأيا ولا جذما فلنظر الملك في ذلك فإن الشطربة متى شعر بهذا الأمر خفت أن يعاجل الملك بالمكابرة وهو إن قاتلك قاتلك مستعدا وإن فارقك فارقك فراقا يليك منه النقف ويلزمك منه العار مع أن ذوي الرأي من الملوك لا يعلنون عقوبة من لن يعلن ذنبه ولكن لكل ذنب عندهم عقوبة فلذنب العلانية عقوبة العلاني ولذنب السر عقوبة السر قال الملك إن الملك إذا عقب أحدا عن ظنة ظنها من غير تيقن بدرن فلنسه عاقب وإيها ظلم قال دمنا أما إذا كان هذا رأي الملك فلا يدخلن عليك شطربة إلا وأنت مستعد له وإياك أن تصيبك منه غرة أو غفلة فإني لا أحسب الملك حين يدخل عليه إلا سيعرف أنه قد همى بعظيمة ومن علامات ذلك أنك ترى لونه متغيرا وترى أوصله ترعد وترى ملتفدا يمينا وشمالا وتراه يهز قرنيه فعل الذي همى بالنطاح والقتال قل الأسد سأكون به على حذر وإن رأيت منه ما يدل على ما ذكرت علمت ما في أمره شك فلما فرغ من تحميل الأسد على الثور وعرف أنه قد وقع في نفسه ما كان يلتمث وأن الأسدى ستحذر الثور ويتحيأ له أرد أن يأتي الثور ليغريه بالأسد وأحب أن يكون إتيانه من قبل الأسد ما خفت أن يبلغه ذلك فيتأذبه فقال أيها الملك أنا أتي شطرابة فأرجع إلى حاله وأمره وأسمع كلامه لعلي أن أطل على سره فأفع الملك على ذلك وعلى ما يظهر لي منه فأذيب له الأسد في ذلك فانطلق فدخل على شطربة كالكأي بالحديد فلما رأه ثور رحب به وقال مو كان سبب انتطاعك عنه فأني لم أرك منذ أيام قال ولك كان من أهل السلامة من لا يملك نفسه وأمره بيد غيره لمن لا يوسق به ولا ينفق على خطر وخوف حتى ما من ساعة تمر ويأمن فيها على نفسه قال الشكرابا ومن الذي حدث حدث ما قدر وهو كائن ومن ذا الذي غلب القدر ومن ذا الذي بلغ من الدنيا تتيما من, من الأمور فلم يفقر ومن ذا الذي بلغ مناه فلم يغطر ومن ذا الذي تبع هواه فلم يخطر يا صديقي ومن ذا الذي طلب من اللئام فلم يحرم ومن ذا الذي خالط الأشرار فأتلم ومن ذا الذي صاحب السلطان فدام له منه الأم والإحتان وقد صدق الذي قال مثل الصلاة في قلة وثائهم لمن صحبهم وتخاء أنفتهم بمن فقدوا من قرنائهم كوسل البغي كلما فقدت واحدا جاء آخر قال شدربة إني أسمع منك كلاما يدل على أنه قد من الأسد غيب وهلك منه أمر قال دمنا أهدل لقد رابني منه ذلك وليس هو في أمر نفسي قال الشطربة ففي نفسي من راب قد ما بيني وبينك وتعلم حقك عليه وما كنت جعلت لك من العهن والميثاق أيام أرسلني الأسد إليك فلم أجد بد من شبك واطلاعك على ما اطلعت عليه مما أخاف عليك منه قال الشطربة وقال الذي بلغت قال دمنا حدثني الخبير الصبو الذي لا مرية في قوله أن الأسد قال لبعض أصحابي وجلتائه قد أعدبني سمن الثور وليس لي إلى حياته حال فأنا آكله ومطعم أصحابي من لحمة فلما بلغني هذا القول وعرفت غدره وسوء عهده أقبلت إليك لأخضي حقك وتحتال أنت لأمرك فلما سنع شطربة كلام دمنا وتذكر ما كان دنة دع له من العهد والميثاق وفكر في أمر الأسد ظن أن دنة قد صدقه ونصح له ورأى أن الأمر شبيه لما قال دنة فأهمه ذلك وقال لكن الأسد أن يغضب بي ولم آتي إليه ذنبا ولا إلى أحد من جندك من صاحبت ولا أظن الأسد إلا قد هملا علي بالكذب وشبيه عليه أمر فإن الأسد قد صاحبه قوم سوء ويجرب منهم الكذب وأمورا تصدق عند ما بلغه من غيرهم فإن صفة الأشهار ربما أورثت صاحبها سوء ضم بالأخيار وحملته تجربته على الخطأ كخطأ البطة التي زعموا أنها رأت في الماء ضوء كوكب فضمته سمكة فحاولت أن تصيبها فلما جربت ذلك مرارا علمت أنه ليس بشيء مصاب فتركت ثم رأت من غد ذلك اليوم سمكة فظمت أنها مثل الذي رأته بالهم فتركتها ولم تطلب فيها فإن كان الأسد بلغ عني كذب فصدقه علي وسمعه في فما جرى على غيري يجري علي وإن كان لم يبلغ شيء وأراد أبي غير علة إن ذلك من أعجب الأمور وقد كان يقال إن من العجب أن يطلب الرجل رضا صاحبه ولا يرضى وأعجب من ذلك أن يلتمس رضاه فيفهم فإذا كانت الموجدة عن علة كان الرضا موجودا والعفو مأمولا وإذا كانت من غير علة انقطع الرجاء لأن العلة إذا كانت الموجدة في ورودها كان الرضا مأمولا في صدورها وقد نظرت فلا أعلم بين وبين الأسد ترما ولا صغيرة ذنب ولا كبيرة ولا عمري من استطيع أحد أطلا صحبة صاحب أن يحترس في كل شيء من أمره ولا يتحفظ من التيقذ أن لا يكون منه صغيرة ولا كبيرة يترى وها صاحبه ولكن الرجل ذا العقل والوقار إذا فقط عنده صاحبه فقطة نظر فيها وعرف قدر مبلغ خطأي غمدا كان أو خطأ ثم ينظر هل الصف عنه أمر يخاف الضرى وشينه فلا يؤاخذ صاحبه بشيء يجد فيه إلى الصف عن سبيلا فإن الأسد قد اعتقد علي غمدا فليس أعلمه إلا أني خالته في بعض رأيه بطرا منه ونصيحة له فعثى يكون قد أنزل أمري على الزرأة علي والمخالفة له ولا في هذا المخضر إثمان ما لأني لم أخالفه في شيء إلا ما قد ندر من مخالفة الرشد والمنفعة والدين ولم أداهر بشيء من ذلك على رغوث جنة وعند أصحاب ولكن كنت أخل به وأكلمه سرا كلام الهائب الموكر وعلمت أنه من التمس الرخص من الإخوان عند المشاورة ومن الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبه فقد أخطأ مناسع الرأي وازداد فيما وقع فيه من ذلك تورطا وحمل الوزراء وإن لم يكن هذا فعسى أن يكون ذلك من بعض سكرات السلطان فإن مصحبة السلطان خطرة وإن سحب بالسلامة والثقة والمودة وحسن الصحبة وإن لم يكن هذا ولا هذا فهو إذا من مواقع القضاء والقدر الذي لا يدفع والقدر هو الذي يسلب الأسد قوته وشدته ويدخله القبر وهو الذي يحمل الرجل بعيف على ضغر الفيل المغتن وهو الذي يصلت على الحية ذات الحمى من يبلع حمتها ويلعب بها وهو الذي يحزم العاجب أن يجعله حادما ويضبط الشهم ويوسع على المكتر ويشجع الجبان ويجبن الشجاع عندما تعتريه المقادير من العلة التي وضعت عليها الأقدار قال دمنا إن إرادة الأسد بيت ليست من تحميل الأشرار ولا تكرت السلطان ولا غير ذلك ولكنها الغدر والفضور منه فإنه فاجر خوام غدار وطعامه حلاوة وآخره سم من قال شطربة فأراني قد استلذت الحلاوة تذبتها وقد انتهيت إلى آخرها الذي هو الموت، ولولا الحين ما كان مقامي عند الأسد وهو أكل لحم وأنا أكل روش فأنا في هذه الورطة كنحلة التي تجلس على نور نيل وفر إذ تستمذ ريحه وطعمه فتحبسها تلك الليلة فإذا جاء الليل ينضم عليها فتتنجل فيها وتموت ومن لم يرض من الدنيا بالكساس الذي يغني وطمحت عينه إلى ما سواك وذلك ولم يتخوف عاقبتها كانك الذباب الذي لا يرضى بالشجر والرياح ولا يكره ذلك حتى يكمن الماء الذي يسير من اذن الفيل فيضربه الفيل بآذان فيؤيته ومن يذل وقته ومن في حجم لمن يشكره فهو من يذل في اتباع ومن يشر على الموجب فهو كمن يشاور الميت أو يصر الأصم قال دينا لعمك هذا الكلام واحتل لنفسك قال شتربه. بأي شيء أحتل لنفسي إذا أرد الأسد أجلي مع ما عرفتني من رأي الأسد وسوء أخلاق وأعلم أنه لولا لم يربي إلا خيرا ثم أرد أصحابه بمكر وفجورهم هلاكي لا قدر على ذلك فإنه إذا المكرة الظلمة على البريء الصحيح كان قلقاء أن يهلقوه وإن كانوا وهو قوي كما أهلك الذئب والغراب والمؤاوى الجمل حين يتبعوا عليه بالمكر والسبيعة والخيانة قال بنا وكيف تهدأ قال شكرا أن أسدا كان في أجمة مجاورة لطريق من طرق الناس وكان له أصحاب ثلاثة رئب وغراب ونهاوى وأنا رعاة مروا بذلك الطريق ومعهم جمال فتخلت منها جمل فدخل تلك الأجمد حتى انتهى إلى الأسد فقال له أسد من أن أقبلت قال من موضعي كذا خلصنا حاجته قال ما يأمرني به الملك قال تقيم عندنا في الساعة والأمن والخص فأرقم الأسد والجمل معه زمانا طويلا ثم من الأسد مضى في بعض الأيام لطلب الطين فلقي فيلا عظيما فقاتله قتالا شديدا وأفلت منه مثقلا مثخلا بالجراح يسيل منه الدم وقد خدشه الفيل بأنيابه فلم وصل إلى مكانه وقع لا يستطيع حراكا ولا يقدر على طلب الطين. فلبس الذئب والغراب وابنه آوى أياما لا يجدون طعاما لأنهم كانوا يأكلون من فضلات الأسد وطعاما فأصدهم جوع شديد وهدال وعرف الأسد ذلك منهم فقال لقد جئتم واحتلتم إلى ما تأكلون فقالوا لا تأمنا أنفسنا لكن نرى الملك على ما نراه فليتنا نجد ما يأكله ويصلحه قال الأسد ما أشك في نصيحتكم ولكن ان تشهوا لعلكم تصيبون صيبا فأكسبكم ونسي من. فخرج ذيب والغراب وابن آوى من عند الأسد فتنفعوا لاحية وأتمروا فيما بينهم فقالوا أهلنا ولهذا الآكل العش، الذي ليس شأنه من شأننا ولا رأيه من رأينا ألا نزين للأسد فيأكله ويطعمنا من لحمة قال ابن آوى هذا مما لا نستطيع ذكره للأسد لأنه قد أمن الجمل وتعلنه من ذمته عهدا